أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول هل الأعمال القلبية كالتوكل والخشية وغيرهما تعرفها الملائكة وتكتبها وكيف ذلك؟ الملائكة مأمورة بكتابة الأعمال، بكتابة أعمال العباد. والملائكه تكتب كل عمل يقوم به العبد والله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة كتبة للأعمال قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد فالملائكه موكولة بكتابة أعمال العباد وكل ما عمله العبد من أعمال صالحة أو أعمال سيئة يكتب عليه ويجده يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول لو أن أحدا سألني ما هو مذهبك فبماذا أجيب أجب باتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمذاهب المشهورة إذا نشأ العبد عليها في بلده وتفقه على الفقه المالكي أو الشافعي أو نحو ذلك من الفقه الذي هو فقه علماء الإسلام أهل السنة إذا نشأ على ذلك وتفقه على ذلك في بلده لا حرج عليه لكن الحرج كل الحرج إذا علم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهذا المذهب فهنا ان تعصب وقع في الإشكال إذا, إذا تعصب وقع في الإشكال ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلا عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذهبي فالشاهد كون الإنسان ينشأ في بلده وقد تفقى على بعض هذه المذاهب لا حرج لكن الاشكال عندما يكون متعصبا عندما يكون متعصبا وتثبت السنة الصحيحة بالدلائل الواضحة البينة فلا يقبلها لكونها مخالفة للمذهب الذي نشا عليه والإمام أحمد رحمه الله قال في مثل هذا المقام عجبت لمن عرف الاسناد وصحته يذهبون إلى قول فلان وفلان والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يحبط عمله أو يهلك أو كما قال رحمه الله أن يزيغ قلبه فيهلك فالشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه دائما وابدا أن يجعل إمامه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صح الحديث وثبت الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير الهدي نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن الحج فيقول بارك الله فيكم في ليلة المزدلفة من, من أحس بالبرد هل يجوز له أن يغطي بدنه إذا خشي الحاج على نفسه من البرد خاصة في مزدلفة يبيت كثير من الحجاج ولا يكون لهم خيام تقي من الهواء البارد إذا وجد فإذا احتاج أن يغطي رأسه بلحاف خشية من المرض لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك أما تغطية البدن فيما دون الرأس ببطانية أو بطانيتين أو أكثر هذا لا حرج لا حرج فيه ولا يلزم فيه كفارة أو لا يلزم فيه فديه لكن بالنسبة للرأس إن احتاج أو اضطر لتغطية خشية من البرد فله أن يغطي رأسه لكن عليه أن يفدي فدية أذا أن يفدي وهو مخير بين أمور ثلاثة إما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة لفقراء الحرم. رسول الله إليكم. هذا يقول نحن مجموعة من الحجاج أتينا من بلاد المغرب وعزمنا على الذهاب إلى مكة مباشرة فأحرمنا من الميقات فلما نزلنا بجدة أعلمونا أننا ذاهبون إلى المدينة وأمرونا بنزع الإحرام فما هو علينا لا أظن أن أنكم تؤمرون بنزع الإحرام لا أظن أنكم تؤمرون بنزع الاحرام لأن في توجيهات لمن يعمل في ذلك المكان أن لا يأمر الحاج بنزع إحرامه لكن إذا وصلت إلى جدة وقد أحرمت ثم قيل لك أنت ذاهب إلى المدينة المسؤولون هناك يوجهونك فقط إلى المدينة أما الإحرام فأنت باق على إحرامك طالما أنك أحرمت ودخلت في النسك فأنت باق على إحرامك وليس لك أن تنزع الإحرام ولبسكم للثياب يعتبر خطأ لأنكم لا تزالون محرمين ملبين وإذا قيل لك تذهب إلى المدينة لا تنزع إحرامك بل تبقى على إحرامك إلى أن تصل إلى المدينة ثم تذهب إلى مكة وأنت محرماً والخطا من الحاج أو من قائد الحمرة ابتداء قبل أن يصل الحاج وهو في بلده يعلم والأمور مرتبة ومنظمة من البداية فيعلم إلى أين وجهته إن كان إلى المدينة فلا يحرم في الطائرة بل يدخل جدة بثيابه ويأتي المدينة ويحرم منها. وإذا كان وجهته إلى مكة يحرم في الطائرة ويلبي إذا حذا الميقات وإن كان احد وجهك لا أظن المسؤولين هناك وجهون بذلك في في توجيهات من ولاه الأمر بعدم توجيه الحاج الذي جاء محرما بأن يخلع إحرامه وفتاوى أهل العلم في ذلك معروفة ومتقرره نعم صلى الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز أن نستدل بأقوال أهل الكلام في وجود الخالق والرب عند الدعوة إلى الإسلام أهل الكلام لم يستفيدوا من, من علم الكلام هم في أنفسهم إلا الحيرة لم يستفيدوا إلا الحيرة والاضطراب ولا يزالون مضطربين ولا يزالون في شك وعلم الكلام ليس علما ينصر به الدين بل الذين دخلوا فيه وتعمقوا وتغلغلوا لم يصلوا منه إلا إلى حيرة وأعلن كثير منهم ذلك ودين الله سبحانه وتعالى ينصر بالحجج النقلية وبالحجج العقلية والحجج العقلية مؤصله في القرآن وفي السنة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فهي مقرره ومبينه اما علم الكلام لم يصل اهله والداخلون فيه والمتغلغلون في اعماقه الا الى الشك والحيره وقد اعلن عدد منهم ذلك وصرحوا بالعباره الصريحة أن الوصول إلى الحق وإلى اليقينيات من خلال علم الكلام الطريق إلى الحق وإلى اليقينيات من خلال علم الكلام مسدود هكذا قالوا أساطين في علم الكلام قرروا هذه الحقيقة نعم حسن الله إليكم بالنسبة للذين جاءوا من المغرب ونزعوا إحرامهم ماذا عليهم الآن أن يفعلوا؟ عليهم أنهم يعودوا لي الإحرام لأنهم لا يزالون محرمين لا يزالون محرمين ولبسهم للثياب هذا غلط فالاصل أن يعودوا للإحرام لأنه لا يزال محرم والذي وجههم إلى نزع الإحرام وجههم توجيها خاطئا غير صائب نعم حسن الله إليكم هذا سال يقول هل يجوز أن أدعو لنفسي بأن أقول اللهم زدني حياة طويلا جاء في الدعاء الذي قال في أوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها عليك بكوامل الدعاء أو جوامع الدعاء وعلمها دعاء قال في آخره وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وجاء أيضا في الدعاء الآخر وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر فعليك بهذه الدعوات الماثوره التي فيها الدعاء بالحياة الطيبة العامرة بالطاعة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا حسن الله عليكم هذا يقول هل يجوز دفع ثمن الأضحية إلى البنك الذي له مراكز خارج الحرم الجهة المخصصة للنيابة عن الحاج في ذبح الهدي لك أن توكلهم لك أن توكلهم بأن تعطيهم ثمن الهدي وينوبون عنك في ميناء بينوبون عنك في شرائه وفي ذبحه وفي إعطائه للمستحقين نعم الله إليكم هذا يقول هل يجوز للحاج أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه بعد إكمال الحج وكيف ذلك هذه السفرة تجعلها لنفسك معتمرا وحاجا وإذا يسر الله عز وجل لك مجيئا آخر تعتمر عن أمك وعمن شئت من قرابتك والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله